119. الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم, وأموالهم 117. وقال لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 118. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن مِنَ أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به